ربنا ما قالش بكذبه نوح اه ليه اصل هنا مجرد ان الجندي حط شرط الدوله على كتفه بقى كرامته من كرامه الدوله مش قبل كده قامت حروب بسبب ان سفير دوله هام في دوله ثانيه اه ليه سفير الدوله انت سفير الدعوه انت لما تشتغل في الدعوه بقيت سفير في الدعوه انت بقيت سفير الدعوه بقيت محمي من ربنا في حصانه مش دبلوماسية حصانه ربانيه عليك يا جماعه لما جندي من امريكا بيحصل له بلد من البلاد البلد بتتقلب ورئيس الدوله ليه لأنه رايح في سبيل أمريكا يحارف في العراق بيصرفوا عليه ملايين وده في سبيل امريكا انت في سبيل الله انت جندي في جيش الملك مش في جيش امريكا انت ما تعرفش قيمتك عند ربنا ايه لو ربنا كل واحد لكل واحد هينتصب الى جيش الملك لكل واحد هيمشي في الطريق لكل واحد, الطريق لكل واحد هيبقى سفير للدعوه في جيش الملك سبحانه وتعالى لا يمكن تتعامل ربنا الناس وربنا هيعاملك زي الناس. يا بنتي لا يمكن هترضيه وهو يا جماعة عايزين نفهمها بقى عايزين نقترب من الله كذابو عبدنا كذابو عبدنا انتوا عسنا بكلم من الوقتي انا مش بتكلم اللي لابسه بانطلون وللابس سلسلة انا بكلم الملتاح والمنقبة ملتاح ايه بقى هو انت مش بتكلم التانيين ده انا الحمد لله ملتاح وان الحمد لله منقبة هو دين لحيونقب الدين 95% من الملتاحين والمنقبات عايشين فهم الالتزام مش متعدمين اصلا اعمالي الانتزام مش في حياتهم 95% من اللي شربوا من نهر طلوت اللي قال لهم قبلوا ان الله ممتلكهم بنهر كانوا ملتحانهم لقبات يا جماعة احنا عايشين في قام الانتزام يا اخواني يا جماعه عايزين لفوق انت سبت ليه سبت حفظ القران وتحفيظه بعد ما ربنا ادك عيلين اعمل ايه المشاغل وانت ليه سبت العباده وورد العباده ايام الامتحانات دي امتحانات هعمل ايه وساعه ربنا هي اللي جت عليها الدور يعني يعني انت لو جالك دور برده ايام الامتحانات مش هتنام اصباعك في السرير يعني لو شويه حبر وقعوا على المكتب مش هتقص عشان تنضفهم مش معنى ساعه ربنا وانت سبت الدعوه ليه بعد العمل ما ينفعش تشتغل وتدعو الله يا جماعه دي ثوابت الدين دي اعمال الدين. عايزين نفوق يا أمة محمد عايزين نفوق يا ملتزمين عايزين نعرف احنا ملتزمين ولا لا سكذبوا عبدانا كذبوا عبدانا انا عمدي يكذب وقالوا مجنون كمان اتشتم وازدجر كمان هددوه لا فدع ربه اني مغلوب فانتصر مغلوب يعني ايه مغلوب يعني ايه يعني مغلوب ده نفظ حرب انا يا رب دخلت معركة الدعوة انا يا رب خطت معركة 950 سنة بحارب عشان دي لا 950 سنة بحارب عشان ما تتعصيش 950 سنة بحارب عشان حروماتك ما يتجمش عليك 950 سنة بحارب ليل نهار يا رب وجاي لك بعد 950 سنة حارب عشان دينك بقولك انا مغلوب انا مغلوب يا رب أنا مغلوب يا رب على عيني على عيني كل معصية بتفعص بيها في أرضك مش قادر أمنحها على عيني على عيني يا رب كل حربة من حربتك بتنتهك على عيني يا رب كل واحد من ديك داره على كبدي وعلى عيني والله يا رب يا ريتنا اتمزك اتمزك حتة والناس تهرفك على عيني يا رب على عيني كل بنك رباوي وكل كوفر عليهمي وكل متبرجة على عيني يا رب كل ملهيان ليلي على عيني يا رب كل مكان بتتعصي فيه وكل شارع وكل نادي وعلى عيني يا رب بس مش قادر مقدرتش يا رب ابنح حاولت بكل طقتي حاولت في المعركة دي اني مغلوب فانتصر مش فانصرني لا نوح مش عايز ولا ينتصر نوح عايز الدين ولا ينتصر انتصر لدينك انتصر لحروماتك انتصر للمستضعفين في سجون امريكا واليهود انتصر لأراضي المسلمين اللي بتضيع رب انصر دينك يا رب انا خلاص انا جبت اخري ومعبتش هادر انصر دينك يا رب لازم الدعية يكون موصول بالله لان الدعية هيوصل لمراحل هيلاقي نفسه معادش قادر يعمل حاجة خلاص عاجز ساعتها ربنا اللي هينزل النصر من عنده كل دعيه صادق في الايام دي شعاره اني مغلوب فانتصر سيدنا نوح جند الجيش الملك سلم المهمه فوضها ربنا دخلت جنود الملك الثانيه بقى دخلت مليارات الجنود اللي ما كانش عارف حد نائب في ففتحنا فورا لان اللي بيستجيب له ربنا ربنا بيستجيب له فورا استجبله هو يستجيب لك عايز دعائك ويجاب استجب له ربنا هو يستجيب لك فتحنا كانه ربنا هو اللي فتح باب الشرب بايديه كان ولله يعني يعني القصد يا جماعة. يعني رئيس الدوله تدخل عشان الجنود بنفسه ده ده موضوع كبير بقى ده ايه ده فتحنا ابواب السماء بماء منهمر مليارات الجنود نازله من فوق لما الخيل تهمر الارض يعني تدقها بحوافرها الماء المنهمر اللي نازل زي القطايف من فوق وفجرنا الارض فجرنا الارض شوف اللفظ لفظ مرعب يعني الارض اتفجرت مسرح العمليات اتفجر كله مسرح المعطيات اتفجر كله كان الارض اتحولت لارض تحتها الغام وفجاه التفجيرات اشتغلت في كل مكان فجرنا الارض عيون تفجيرات من تحت وإسقطات وإنهمارات وقذايف من فوق وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء التقى كأن جيش مكون من سلح مشاه واسمح تيران واسمح دبابات واتفقوا أن في لحظة واحدة ده هيبدأ قذائف وده هيبدأ قنابل وده هيبدأ رشاشات وفي لحظة التقى الجيش التقوا عشان يطحنوا ما بينهم الـ الـ المشركين فالتقى الماء على أمر قدر على هنا للمطبقة نسخة بتبقى الأصل يعني إيه؟ يعني اللي تأمر من المطر وجنود ربنا تفعل بالظبط ما فيش قطرة نزلت على حتى غير اللي هي كانت مكلفة بيه مفيش, مفيش جندي من جنود ربنا خالف الأوامر شعرة انتوا عارفين انتم بتصمين انتم عارفين انتم بتتحدوا مين انتم عارفين انتم انت انت بتتجعلوا رسائل مين رسائل الملك المهيمن على كل اللي اللي كل دي جنوده فالتقى الماء على أمر قد قدر وبعد كده يا رب حصل ايه وبعد كده تخيل انت بقى اللي حصل تخيلوا يا جماعة ربنا أعلى الحرب عليهم يا جماعة احنا مال هليل واحد في أمة محمد كاف ان ربنا يعلم الحرب على الامة كلها ازاي ازاي يا جماعة إزاي ربنا يعصى ازاي فين لسانك ابكم ليه احدهم ابكم ليه أبكم؟ ما بتكلمش عربنا ليه ما بتنتقش لما بتشوف المعاصي ليه ما بتقولش للناس حرام عليكم ليه ما بتروحش لصحبك ولا لصحبتك وتوجون في الدين ليه حرب من الله سبحانه وتعالى وبعد كده وحملناه معجزة القدرة التانية بقى حملناه ولله المثال الأعلى زي ما يكون مثلا الألم ده على الورقة دي بث الألم والورقة على أدية وحملناه لما الفعل ينسب لفعل عظيم معناه أنه فعل عظيم ربنا هنا بيقول فتحنا فجرنا حملناه على ذات ألواح ودسر الألواح اللي هي الخشب والدسر الدسر في القموس اللي الياف اللي بيتربط بها الخشب يعني حتى مش أصل للثمال في ألت إنما هي ألت من معناه الالياف اللي متربب ده الخشب يعني السفينه هي سفينه كبيره بس بدائيه يا جماعه ما كانتش تمشي في موقع الجبال ابدا امال ازاي مشت عشان الحمل ربنا ليه سبحانه وتعالى تجري باعيننا باقي المصاحبه ربنا ما سابوش ابدا يعني ناس الطفن بيغرقها وناس في نزهه بحريه لمده ايام عشان تعوض تام 950 سنه عشان تبدا تشتغل ثاني يا جماعه المشهد النهائي اللي ربنا بيحطها قدامه ولا قد ها حد فيهم ولا لسه؟ قمت ولا لسه كأن جسس قدامك وانت بعد ما بتحكي ها حد فاق حد قام حد تاب حد عايز يرجع لربنا سبحانه وتعالى محدش لسه عايز يتذكر محدش عايز يتذكر متذكر سمعت فيها معنا قبل كلا وان كنت لم أقرأه يعني خالص صدر القرآن عايز واحد صدره فاضي عشان يعرف عشان يعرف يا صح مش واحد مشغول بالدنيا يا جماعة مين صدره يخلو عشان كلام ربنا؟ هل من مدكر؟ ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ يعني تخيل الاياد بتحسك الدعاية خواد ايه بعد مشهد الانتصار الصاحق ربنا يقول هل من مدكر حد فيهم الرسالة ولا لأ حد فيهم قوة جنود ربنا ولا لأ ويعاصي عرفت ولا لا ساعة تلاقي واحد ماشي كده مع بنتي في الشارع وعضلاته لابست شاهدته وعايز يقول مين اللي يقدر مين اللي يقدر يمصني بصة ولا ده أنا, ده أنا قوي يا ابني انت في ناس كتير اوقو منك الوقت في مستشفى السرطان وفي سنك واثغر منك اتقل لا اتقل لا تقل انت ممكن محدش يقدر انكلمك فعلا من الناس انما ربنا لو وقف قدمك هتعمل ايه لو انت وقفت قدمه هتعمل ايه انت ممكن لو دخل عليك حشرة ضربهم انما لو الملك سبحانه وتعالى هو اللي صلط عليه الجنوده هتعمل ايه فكيف كان عذابي كان عذابي ازاي شفتوا عذابي ضربة اضية الضربه القاضيه اتفحلوا اتطحنوا ونذر النذر بتاعتي في ايه من ayat القران ما طبقتش انت فاكر ان في كلمه من كلمات القران عن الاخره مش هتشوفها بعينك ومش هتطبق قدامك ربنا واننا لصادقون الضربه القاضيه الثانيه تيجي قصه الضربه القاضيه الثانيه ما انت انت ما اعتبرتش طب... انقل إيه... إيه... إيه... اللي بعدها خدوا بالكوا يا جماعه سوره القمر نازله امتى دي معلومه في غايه الخطوره عشان نعرف هل المتذكر ده مين القمر نازله قبل الهجره بخمس سنين يعني يعني 8 مكيه 8 مكيه يعني ايه شعب أبو طالب كان واحد محرم سبعة وقعد ثلاث سنين يعني ايه يعني نازلت شعب أبو طالب كزاهي الصورة دي نازلت شعب أبو طالب ايوة ثلاث سنين ما نزلش في قرآن يقونا نازل نازلت شعب أبو طالب وربنا بيقول للي بيأكلوا النبي وراء الشجر حلم المتذكر بيقول لهم ارجعهم ربنا بيفتح لهم الفرصة ايه رحمتك دي يا رب سعد النبي وقاص راح يبول في الشعب مش لقين اكل